المعتزله قالوا ما بيتكلمش لان لو كان بيتكلم هيبقى شبه الانسان الثوي اللي بيتكلم يعني انسان الثوي ففروا من تشبيه الله بالانسان ايه الثوي وانتم بدل ما عملتوا تعملوا زي المعتزله قلتوا لا احنا نشبه ربنا او شبه الله بانسان ابكم تعالى الله عن قولهم يوحي اشارات وجبريل اللي هو اللي يفهم ويعبر بالقول فجبريل اكمل في التعبير عن الكلام باللسان والصوت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 الكلام اللي احنا بنقراه قالوا لا ده مش لله عز وجل ده لجبريل او لمحمد صلى الله عليه وسلم فالاصوات والحروف تلاوه من العباد وهي مخلوقه فيه سبحان الله يا اخي يعني شوف ادي مذهب ابن كلاب حاول يطور مذهب المعتزله فاول من عرف بهذا المذهب الباطل هو ابن كلاب وبناه على ان الكلام لا يقوم بالمتكلم والحروف والاصوات حادثه فلا يمكن ان تكون بذات الرب تعالى لانه ليس محلا للحواس وطبعا ده كله كلام عقلي مذهب جهمي لانه مبني في الاصل على النصوص النقليه ولا العقليه كلامهم منظم عقلي ولا نقلي وبداوا يلعبوا فيه في القران ياخذوا اللي على مزاجهم ويردوا اللي على مزاجهم مذهب جهميه معقله اللي هيبان لنا ان شاء الله في العصر الحاضر اللي احنا سميناه مذهب مين البيجوريه او البيجوري بيجورية دية مهمة جداً لأن أولادنا كلها درسوهم فأنتوا لازم تعرفوا الكلام ده عشان حتى على الأقل حضورة حيفهم الولد وقول له لا بالله يبدو ده غلط وده صح والغريب في الأمر أنهم أصلاً مش مقتنعين بيه يعني اللي بيدارسه مش مقتنع بيه وقول له أولاد يا أولاد الكلام ده تدرسوه عشان تنجعه ايه والله الملخصات الخارجية للطلب يقول لك يا الكلام ده تدرسوه وتكتبه في امتحان لكن اللي ما تعتقدوهش ده يود جهنم وقد بدع امام اهل السنه الامام احمد بن حنبل الكلابي اتباع ابن كلاب وشدد عليهم وهم كالاشاعره الاوائل قال بن تيميه واما الحارث المحاسبي الحارث ابن اسد المحاسبي كان صوف فكان ينتسب الى قول ابن كلاب ولهذا امر الامام احمد بهجره وحذر من ابن كلاب واتباعه وقال ابن تيميه والامام احمد بن حنبل وغيره من ائمه السنه كانوا محذرون من هذا الامر الذي احدثه ابن كلاب اللي هو مساله ان ينفع ان الله عز وجل وصف الكلام ويقول لك ربنا ما بيتكلمش لكن عنده صفه الكلام لا تتعلق بالشيء فيثبت له الكلام كمعنى والحرف والصوت يقول لك لا ده صفات حوادث والله لا يتكلم بهذا الكلام وكانوا يحذرون من اصحاب وهذا هو سبب تحذير الامام احمد عن الحارس المحاسبي ونحو من الكلابي يعني حارس الناس المحاسبي هو صوفي وله كلام طيب وجميل تكتبي الرعايه في مساله الزهد ولا الشا ديت وان كان في برضه مخالفات لكن هو كان في الاصل كلابي تبع ابن كلاده وقال ايضا والكلابيه خلي بالكم دي والكلابيه هم شايخ الاشعريه ابن الهسن الاشاعري انما اقتدى في بدايه امره بطريقه ابي محمد ابن كلاب وابن كلاب كان شيخ كان اقرب الى السلف زمنا وطريقه يعني كان في البدايه بيحاول يقرب منين من السلف او يرجع الـ الـ الـ الامور لوضعها الطبيعي اللي كانت على عصر السلف الصالح بس طبعا ما رجعتش على حسب تصوره هو لان اللي ينشا في مذهب المعتزله صدقوني يا اخوان اللي بينشا في بيئه الجهميه دي توجيه الاشعريه صعب جدا مساله رجوعه للمذهب السلف ليه بيبقى مغرور جدا جدا وبيبص للناس باحتقار يقول لك انت ايش فاهمك ايه انت تفهم ايه في المجازات وانواع التاويلات اللغه في فضاضه وحماله وبلاغه وايه الص بقى هيدخلك في ولا انت غير الظاهر يا عم ده راجل ما بفهمش احنا لللسان فهيبقى عنده ضرور شريك جدا جدا ان هو فاهم اساليب اللغه ودارس علم اللغه وعلى و... و... اساس ان انت جاهل ما بتفهمش حاجه واسمع كلامه وما تفتحش نفسك هو كده واه لو طالب من الطلبه فهم مساله الفرق بين صفه الذات وصفه الفعل وراح يعدي على الدكتور انت طبعا لو طالب بتدرس وشايف الدكتور كده ما تتصادمش معاه هيسقطك تخبلك ازاي فان اما تبقى تخلص ولا حاجه يبقى انت افصح عن اعتقادك ولو قلت له ربنا هداك وبارك لان في بعض الناس لو انت احسنت العرض هو بيستجيب لان بيحس ساعتها بالعجز الا شعريه ينسب اليها القول بان القران قديم لا بصوت ولا حرف الا معنى قائم بالذات المهم عرفنا الكلابي طب وابن كلاب برده من ضمن افكاره انه يثبت الاسماء والصفات لله تعالى هو بيثبت الصفات ولا الوصف الصفة ولا الوصف اه فواحد مثلا ما درش قبل كده ومش عارف ابن كلاب فيقرى يقولك ايه ابن كلاب يثبت الاسماء والصفات خلي بال فانت بقى ايه ايه تقول صحيح ايه ما عندهش دراعي يقولك ايه دموا على اهل السنة هو هو مش واخد باله ان ان الكلاب بيفرق بين الصفه والايه والوصل وان بيثبت صفات الذات وبينفي صفات الافعال اصبح اللي دارس المحاضره دي دلوقتي واسمعها كويس او لا استنى اصل ان الكلاب لما نقول الصفات في حق من كلابها الصفه في الصفه عنده غير الايه الوصل الا انه ينفي منها ما يتعلق بالمشيئه لله وارادته وإحنا عارفين أن صفات الأفعال تتعلق بمشيئة الله وإرادتها لأنه أقول لك أن صفة الفعل معناها حلول الحوادث بذات الحق صلى الله كل عليه وسلم وكلام ده كلام باطل كما تقدم وابو الحسن أشعر نفسه فصل كلام ابن كلاب في المقالات وقال أن عبد الله ابن كلاب بيقول أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متكلمة كلمة لم يزل متكلمة يعني يثبت لله الكلام وينفي عن الله التكليم انتوا فاهمين الفرق بين الكلام والتكليم الكلام يعني عنده القدره ان يتكلم فاهم بالك ازاي انما التكليم ان يكلم ايه غيره فاذا كلم فلانا او فلان فلازم يتكلم معاه بما يفهمه هذا الشخص فهيتكلم معاه بالحرف والصوت فهم متخيلين ان ربنا لو بيتكلم يبقى لازم يتكلم بطريقتنا فيقيس ربنا بقياس تمثيلي او قياس شمولي يقول لك لو كان مكانه بيتكلم يبقى له لسان وفم مع ان ربنا يتكلم بحرف وصوت ويسمع ويكلم العباده بصوت مثل حديث كده بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه ايه من قرب انا الملك انا الديانه والعباد كلهم يسمعوه في نفس الوقت لكن كيف يتكلم ما شفتش يا شيخ انا شفت كيف تجلى الكلام معناه معلوم وسمع موسى وسمع محمد وسمع الانبياء والرسل وسمع جبريل لكن كيف يتكلم نقول ايه الله احد صعب عليك دي ما نعرفش كيف يتكلم كيف استوى ما نعرفش كيف ينزل ما نعرف كيف وجهه والله ما شفته ولا في مثيل زي ولو شفت هقول لك انا هخبي عليك ليه تقبلك ازاي انا اخد عليك وانا نعرف كيف يتكلم واقبل عليكم والله اقول لكم على طول لو عرض حد شاف ربنا يقول لك ما تردش بس اللي ورا بقى يمسك تي اوعى الفلسفيه اللي بيقولوا احنا بنشوف على طول ما شفناه اما تيجي تروح هناك تبقى تشوف هم بقى يقول لك لا لو كان ربنا له وجه يبقى جثى وتكسير وتشبيه وانت بتتكلم عن انسان فيه فساد في فطرته هما يسمعوا النصوص يفصلوها على انسان بقولك لو كان له وجه وفيه عين واحده او اعين كثيره فانك بعين لا نرى شخصا في الدنيا اقبح من هذه الصوره المتخيله هو ربنا بيتكلم عن شخص في الدنيا جاي ويلاسف ان الكلام ده اعلام اما تلاقي فخر الدين الرزولي الكلام ده الحمد لله ان هو قبل ما يموت تاب ورجع لمذهب السنه ومات على السنه لكن خلف تراثا عظيما بيدرس حتى الان في الجامعات المعاهده فابن ابو الحصن الأشعري بيحكي كلام اللي كلاب بيقول ان الله سبحانه ولا مز المتكلما وان كلام الله سبحانه وتعالى صفه له قائمه به وانه قديم بكلامه وان كلامه قائم به هو قصده كل الكلام ده ان عايز يجعل الكلام صفه ايه رده ذات من صفات فعل مع ان اهل السنه بيقولوا صفه ذات وصفه فعل فهو موصوف بالكلام والتكليم نعم كما ان العلم هو الله يعني كما ان العلم قائم به والقدره قائمه به وهو قديم بعلمه وقدرته فهذه صفات ذاتيه تعزجع الكلام بس صفه ذاتيه من صفات عليه وان الكلام ليس بحرف ولا صوت ولا ينقسم ولا يتجزا ولا يطبع عضو ولا يتغير ولا ولا ولا انتم عارفين النظام ده ها اللي بيقول ليس بجسم ولا عرض ولا قولي ولا قصير ها التفصيل في النفي والاجمال فين في الاثبات دي مذهب مين الجهمي مذهب الاشعريه مذهب المعتزله انهم يفصلون في النفي واجملون في الاثبات اما مذهب السنه والجماعه فايه ها؟, ها التفصيل في الاثبات والاجمال فين في النفي والنفي عندهم يتضمن كمال الضد اللي درس اصول عقيده فاهم الكلام ده كله وقالوا ان الكلام معنى واحد قائم به او قائم بالله وان الرسم هو الحروف المتغيره كلمه الرسم يعني ايه يعني الكلام اللي بيتسجل لان الكلام بتاعنا اصلا ممكن يتحول الى ترددات بيجي على البرنامج كده ايه الكلام طالع زي تردداته لا ده رسم وهو طبعا ما كانش عندهم كمبيوتر الكلام ده زمان يعني بس هو لك ايه ده رسم هم لفظ الرسول ده مصطلح صوفي اشعري او كلام او كلامي او معتزلي احنا بعد كده بعد ما نخلص الدوره دي ساعه ما تسمع حاجه هتقول ده كذا البيئه اللي احنا عايشين فيها الفكريه عباره عن اوباء وامراض ومستنقعات ممكن الشخص يصب اي وباء دون ان يشعر اللي درس العقيده الصحيحه ودرس الاوبئه ديت يحمد الله لولاك ساعتها الحمد لله ان فكره كذا الحمد لله رب النجاين فانت عايش في الحياه بتلاقي عشان تتعلم عقيدتك عشان تنجو بنفسك عشان تخرج من هذه الحياه الى جنه عرضها السماوات والارض فنسال الله ان نكون من هؤلاء جميعا قولوا امين وجميع المستمعين والدارسين واللي بيفرغوا بالمحاضرات كمان علشان هم بيفرغوا يصلهم الدعاء <تصفيق> اللهم امين عرفنا دلوقتي البدايه بالجهميه فرق المعطل ها جهميه ثم معتزله ثم مين عرفنا الكولابيه نيجي للاشاعيه هام جدا امتداد للاشعريه امتداد لمنهج المعتزله والكلابيه في تعطيل النصوص النقليه هل المذهب يطلق عليه معتنقوه على زعمهم يعني ان هو مذهب للسنه هو مازال مقرر في اغلب المدارس والجامعات طبعا احنا بنعذر كل اللي درس المذهب الاشعري لان ما شافش غيره ما شافش غيره حتى لما نيجي نتكلم عن الجامعات الاسلاميه في اكبر الجامعات درسوا هذه العقيده على ان هو ده اللي موجود قدامهم فراس الجماعه نفسه بيدعي للمذهب وهما ما يعرفش مذهب السنه والجماعه لان ما درسوش يعني مش معنى كده بقى واحد ولا كلها حرب مع ان في وقتن اوقات احنا هنعرف ان الاشعريه في المغرب العربي وفي المشرق العربي بقى تصنتوا على اهل السنه من السلف الصالح وسموهم مجسما وصفوهم بالشرك واستباحوا دماءهم وقتلوا منهم الاف في المغرب الكلام ده ربما ياتي بعد قليل لكن اللي عايزين نقوله علشان في التسلسل ان هذا المذهب الاشعر المشتهر لا ينسب الى ابي الحسن الاشعر وانا بقول لكم يا اخواننا عشان برده تكون الامور واضحه ان اغلب اخواننا اللي بيدرسوه مش مقتنعين بيه ربما يشعر بعض الاساتذه اللي بيعملوا ملخصات خارجيه ومطبوعه بمعرفتهم هم وبتصريح من الازهر يشعر بشيء من المسؤوليه عند فهمه للطريقه السلفيه فينبه طلابه على ان ما يدرسونه يجب ان يكون للنجاح في الامتحان وليس لاعتقاد والايمان الذي يسال عنه يوم القيامه وانا رايت ذلك بعيني في الملخصات الخارجيه في ماده التوحيد المقرره على المعاهد الازهريه وبات استغرب طب اذا كان كده يبقى لازم ندرس ايه؟ ندرس عقيده الشافعي ولا عقيده الامام احمد ولا عقيده ابو الحسن الاشاعري في الكتاب اللي بال بدل ما نسيب الطلبه يبنوا هذا المذهب ويطلع فكرهم مشوه مدرسه عقليه مخضه وبعضهم بيفتخروا لك انا من ابناء المدرسه العقليه وهي المدرسه العقليه اللي مش ستقدس العقل تقديس العقل الذي يقدم كتاب ربه وسنة نبيه لأنه عقل مخترم أما العقل الذي يأخذ من كتاب ربه ومن سنة نبيه ما يراه صالحا له فهذا يتألى على الله وليس عقلا مخترما على الإطلاق نرجع لي ما زهب لاش عدي احنا لما نيجي نشوف الاشعريه ظهرت ازاي احنا عرفنا الكلابي تنسب لرجل اسمه ايه سعيد ابي عبد الله ابي محمد عبد الله بن سعيد دي كلها دي الكلابيه عرفناها طب الاشعريه ابو الحسن الاشعر نفسه نشا في حجه ابي علي بن الجباء ابو علي الجبائي لما مات والده ابو الحسن الاشاعري لما مات والده امه تزوجت من ابي علي بن جباء وكان هو لسه عيال صغير فرباه ابو علي الجبائي وكان معتزلي معطل تبع الاهلي فالولد تربى بحكم الواقع على مذهب مين المعتزلي مع شيخ يا ابو علي الجبائي وانتم فاكرين القصه اللي حصلت بينهم في تسمية الله بالعاقل هل يجوز أن يسمى الله عز وجل عاقلا فبعد الجبائي قالوا لا لأن العقل مشتق من العقال والعقل في عقل لا يمحال فبن حسن الأشعر قالوا لا على قياسك لا يجوز أن يسمى حكيما لأن الحكيم مشتق من حكمة اللجام والشعر قال أبني حنيفة حكيمة سفاءكم إني أخاف عليكم وأنا أغضب يبقى لا يسمى حكيم لكن الله سمى نفسه حكيم فقالوا ليه سميته حكيم ومنعت من يسمى عقل قال لإن الأسماء لابد أن تؤخذ بالتوقيت نصا من كتاب الله هو في سنة رسوله فسمى نفسه حكيما فسميته حكيما ولو سمى نفسه عقل أنا سميته عقل وكان مذهب ومذهب أهل السنة في هذه القضية يعني النسبة لأبو الحسن الأشعري أبو الحسن الأشعري وهو اللي اتبعت من خلال بحث طويل في أبو الحسن الأشعري أياما كنا في الماجستين إن الرجل دي هم قالوا مر مراحل وكده يعني ما فيش دليل على الكلام ده الدليل ايه هو كل اللي عمره ابو الحسن الاشاعري جمع آراء الناس في عصره في كتابه المسمى بمقالات الاسلاميين فالجمع المعتزله بيقولوا ايه فرق المعتزله يكتبوا الخوارج بيقولوا ايه يكتب كل ما يتعلق بهم كان بيجمع الوقت وبعدين صار عنده بعد هذا الجمع وبعد هذا للاطلاع الواسع تقرير اعتقاد الشخص اعتقاد الشخص فرى رؤيا شاف النبي عليه الصلاه والسلام يقول له يا ابن الحسن انصر المذاهب المرويه عنك وقال الرسول مرتين فبقول له يا رسول الله في المنام هو اللي بيقول الكلام ده يعني كيف انصر المذاهب المرويه عنك وقد خدمت وكتبت يقصد المذاهب الاربعه يعني فيجي له يقول ارسل المذاهب المرويه يعني ففي المره الثالثه تنبئ الى ان المقصود بنصره المذاهب المرويه عن ليست المذاهب الايه الفقهيه ولكن نصر مذهب السلف الصالح بالعقل خلي بالكم ان انا اقدم النقل على العقل بالعقل ازاي يعني يعني استخدم عقلي لرفعه الكتاب والسنه فوق راسي وتاخير العقل بحيث يسلم الكتاب والسنه فهو قرر حتى نقول في الرؤيا يعني كيف اترك مذهبا درسته لو قلت للناس انا تركت مذهب المعتزله الذي جمعت كل الكلام ده فيه وتربيت عليه عشان خاطر رؤيا فالان الله سينصره فطلع على المنبر وقال من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فانا ابو الحسن الاشاعري وانا اخلع اعتقاد المعتزله عني كما اخلع ثوبي هذا واخلع سيابي ثم كتب كتاب الابانه وقدمه للناس وقال هذا ما ادينه لله عز وجل كتاب الابانه عن ايه اصول الدين ولو كتاب اسمه رساله اهل الصغرى حققها استاذنا اللي كان بيناقشني في مشرف على رساله ماجستير الدكتور محمد السيد جلالي حققها ونشرها كتاب رسالة أهل السطر على عقل تاريسون ولو كتاب اسم اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع رد فيه على المعتزين إذا أبو الحسن الأشعري أعلن نتبع من نحنبه وبيقول إن ربنا على العرش إلا أشعري أبو لأ بيقول إن ربنا بينزل إلى السماء إلا أشعري أبو لأ بيوثبت الصفات الوجه واليد وغير ذلك من الصفات إلا أشعري أبو لأ يبقى شتان بين الأشعري وبين مين الأشعري الأش الاشعريه دول امتداد للكولابيين امتداد بمين للمعتزله لكن ما تقولليش دول ان هم أهل السنه والجماعه ابو الحسن الاشعر البارئ منهم براءه الدين من دم ابن يعقوب واضحه جدا للي يقرى كلام ابو الحسن الاشعر وخصوصا امال المذهب الازهاد مجموعه برضه من العقلاء عندهم العقلاء اقصد فالعقلاء اللي كانوا بيقدموا العقول اتباع الجهميه دول قالوا تعالوا نتفق كده مع بعض وهنعمل استفتاء استفتاء يعني ونشوف ايه اللي يجب لله وايه اللي يمتنع في حق الله ويستحيل وايه اللي يدوس فالعقيده عندهم اسسوها على هذا المبدا قالوا الاول نبحث ونأصل بقى وعشان كده طلع احنا مصطلح اصول الدين لو انتوا فاكرين اصول الدين يقصدون بها الاصول العقليه التي ابتدعها الاشعريه وعلى أساسها يقوم الدين فقالوا الدين يقوم على أن نحن نقسم العقيدة لثلاث أنواع ما الذي يجب وما الذي يجوز وما الذي يستحيل في حق الله هم حكموا بهذا الكلام بدليل عقلي ولا نقلي عقلي محط وبدأوا هم بقى يسأل فكانت نتيجة للسفتاء ظهور رأي عام ونسبوا لأبي الحسن أشعر ودع قدت لأشعر أول حد قالوا التوحيد التوحيد ثلاث انواع مع انه بيعيبوا علينا نقولوا انتم بتقسموا التوحيد لثلاث انواع وده تسليس لا التثليث اللي بعينه هو تقسيمهم للتوحيد ليه لان احنا ما عندناش تثليس ولا حاجه فاحنا عندنا اللي بيقول لك لا مساله تقسيم التوحيد لثلاث انواع تسليس عندنا خبر يصدق وامر نقص فتصديق الخبر هو توحيدهم لله اسمه وصفه وتنفيذ الامر هو توحيد العباده فمن اين التثليث انما عندهم هم بيقول لك ربنا واحد في ذاته لا قسم له اللي يقول لك ان ربنا سف... ان التوحيد تثليث تعرف على طول ان بيجوروا معطش فا كلام ليه لان هم بيعتقدوا ان النصوص وردت تنطبق على بشر خلي بالك يحمل نصوص القران والسنه على ايه على انسان يقول لك الرحمن عرف استوى فيتخلى انسان عن على كرسي وبعد كده يبدا يقسم فيه كانه بيعمله ثلاث قطع يقول لك ازاي يبقى ربنا كده يبقى اللي يقول لك ان التوحيد ثلاث انواع كانه بالظبط قسم الذات اللي هي ثلاث اجزاء فيقول لك انت توحيد تسليس زي النصارى ما يقولوا اب وابنه وايه وروح القدس ليه؟ لانه هو اصلا فاهمه فاهم الباطن هو متخيل الذات اللي هي ذات انسان مع ان ربنا ما نعرفش كيفيته ولا شفناه انما الشيطان اداه الى انه هو يقيس الحق سبحانه وتعالى على المخلوق بقياس التمثيل والتشبوه فكان النصوص عنده محطوطه او وضعت للدلاله على مخلوق وليس على الخالق فبدا يقول لا اي حد هيعصم التوحيد يبقى ايه ها تسليس فهمت يا اخواننا الحته ديت وللاسف اللي بيقول الكلام ده ناس كبار قوي مش عايزين يقولوا اسماء معايا انا مستمعاني طيب هنا بقى قالوا ايه طيب تقسيمات التوحيد اللي ذكروها ديت اللي قالوا عليها تسليس تخيلوا ان الذات الالهيه ذات بشريه وقالوا لو كانت في تقسيمات تسليس ها على حسب كلامهم يبقى معنى كده عملنا ذات الحق سبحانه وتعالى تلات اجزاء يبقى مفيش حاجه اسمها تسليس ولا في ثلاث انواع من التوحيد اهل السنه في وادي والسلف الصالح في وادي وهم فين في وادي ثالث فبداوا ينفوا الصوره دي اللي هم فهموها غلط اللي فاهمين فيها ان النصوص تدل على ذات بشريه فقالوا لا خلي بالك عكس هذه الصوره هو التوحيد فالواحد في ذاته لا قسم له وواحد في صفاته لا شبيه له وهو احد في افعالنا شريك له فقسم التوحيد الى ثلاث انواع لينفي الصوره التي فهموها من تفسير التوحيد في اذهانهم فهمتوا حاجه طب فهمتوا الاول ولا ما فهمتوش انتوا خايفين تقولوا فهمتوا ماعندكش قولوا فهمنا لو كنتوا فهمتوا منعين اعيده تاني ليه بينكروا مساله تقسيم التوحيد بتاعه انواع مع انه هم قسموا التوحيد ده انواع عندهم واحد في ذات لا قسيمه لا واحد في الصفات لا شبيهه لا واحد في الافعال لا شريك له التقسيم ده تقسيم عقلي مش شرعي وهم تحت هذا التقسيم نفوا الصفات برضه اصل المساله ايه انا بس بوضحها لك علشان انت تفهم ايه اللي عليه الناس دي مساله الصفات وما ورد في الغيبيات عن الله تبارك وتعالى بيتخيلوا النصوص اللي وردت في حق الله وردت في حق مين؟ المخلوق فلو قلنا بان النصوص دي تدل على ثلاث انواع للتوحيد او ثلاث اقسام للتوحيد هم فهموا منها يبقى معنى كده ان الذات البشريه اللي هم متخيلينها ديت اللي هم بيقولوا عليها ذات ربنا سبحانه وتعالى هتتقسم لثلاث اجزاء فقالوا يبقى تقسيم التوحيد ايه؟ ها تسليم في حين ان اهل السنه ما صدقوش الكلام ده خالص ولا ولا جيف ياسانهم هم قالوا صدق الخبر فكل ما ورد عن الله في الاسماء والصفات وباب الربوبيه المفروض نصدقه وننفذ الامر فكل ما ورد عن الله في امره ده توحيد العباد يبقى توحيد عباده تححده ربوبيه تحده اسماء وصفات ما لهمش علاقه خالص بايه بخليه اللي بالتقسيم التوحيد اللي فاهمها الاشعريه لكن الاشعريه فيهمهم ان لا شاريا اللي هم المتكلمون يعني مش ابو الحسن الاشاعره في ان النصوص الالهيه هذه تنطبق على ذات بشريه ولو قلنا ان هي ثلاث انواع او التوحيد ثلاث انواع يبقى معنى ذلك ان الذات الالهيه ثلاث اجزاء يبقى معنى كده تسليس فقالوا لا مفيش حاجه اسمها ثلاث انواع في التوحيد ده تسليس امال ايه قالوا لازم ننفي هذه اللي تعالى التسليس او هذا الفهم اللي هم فهموه يعني هم فاهمين غلط وبعدين الزامونا كمان بنفي هذا الفهم الغلط اللي هم فهموه من خلال ان هم يقسموا هم التوحيد بمزاجهم لثلاث انواع فقسموا التوحيد لثلاث انواع وقال واحد في ذاته لا قسيم له لا لان هو فهم الواحد مش معناه المنفرد بذاته وصفاته لا فهم الواحد اللي ما بتقسمش اتنين فيقول لك ايه لو كان على العرش يبقى مقسوم اتنين لان اللي قاعد على كرسي هو طبعا هنا بيتصور ايه انسان الرجل اليمين غير الرجل الشمال والفخذ اليمين غير الفخذ الشمال والاثنين ملزومين في بعض يبقى منقسم وربنا واحد في ذاته لا قسيم له يبقى هو فهم غلط خلي بالك ازاي من الاستواء وفهم من الاستواء ان بشر قاعد على كرسي وانه مركب في بعضه من اجزاء وان انت لو ما قلتش واحد في ذاته لا قسمه له يبقى انت في هذه الحاله ما وحدت الله لو اثبتت الصفات عشان كده ان واحد في ذاته لا قسمه له وواحد في الصفات لا شبيهه له عشان ينفص صفات عن الله تبارك وتعالى اللي بيسموها صفات الافعال اللي هو الوصف عند الكولابيه فاكرين ولا لا نعم فقالوا لا لو كان بينزل يبقى شبهنا ولو كان بيتكلم يبقى شبهنا ولو كان له وجه يبقى شبهنا والله عز وجل واحد في صفاته لا شبيه له يبقى ولا شيء ما لوش وجه ولا نزوب ولا شيما ذقبي واحد في الصفات اللي شبيه له وواحد في افعاله لا شريك له عشان يثبت برضه النزول اي صفات افعال فنفى صفات الافعال ونفى صفات الذات تحت مسمى التاويل وعطل هذه الصفات ولذلك سموا بالجهميه المعطله وهو اول ما يجب على المكلف القصد والنظر ومساله البحث والشك والاشياء دي علشان يهتدي الى العلم يعني برضه نظام عقلي لا علاقه له بالنقل ان اللي ثابت في النقل ان اول ما يجب على المكلف ايه في التوحيد توحيد العباده لله عز وجل ان ينطق بالشهادتين وان يعبد الله ويجب في حق الله باقى ملكه يجب في حق سوق واحد ياكل احد غريب قوي اما يجي واحد فقير الى ربه واحد بالشكل ده يجي يقول لربنا سبحانه وتعالى يجب في حقك كذا القلم والبقاء والقيام بالنفس والوحدانيه ونفي التركيب وحلول الحواس دي اسمها صفات سلبيه وفي سبعه كمان يجب في حقه ان يكون الفعل الحادث يدل على ايه قدره والتخصيص يدل على الاراده والاتقان يدل له على العلم وهذه الثلاثة لا تكون إلا حق... انت فتسيت ولا إيه اشتراس لصول عقيدة وهذه الثلاثة تكون إلا في حي والحي لابد أن يكون سميعا بصيرا متكلف دول كام سبع دي واجبة في حق الله فبدأ بيحط الواجب على الله كذا كإن لمن اللي بيؤمر مين ولا من اللي بيفصل في وصف مين ولذلك قال رب العزة والجلال سبحان ربك رب العزة عما يصفوه وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اما وصف المرسلين عندهم قالوا دي نصوص خبريه جاءت عن طريق السمع وهذه النصوص موهمه للتشبيه والجسميه تقولوا ربنا على العرش اصرف اصرف اصرف في ايه؟ كنا كسر في الظاهر والظهر ماله؟ لك الظاهر مستحيل تشبيه وتكسير اصرف اول ما تروح تدرس عند واحد منهم قراءات سمعه قراءات ولا حاجه ولا فيها اسمها يبدا اوعى تبقى مشبه اوعى تبقى مجسم اصرف الظاهر الرحمن على العرش استوى مش على العرش ده الظاهر ده ظاهر موهم باطل للتشبيه والجسميه طب نعمل ايه يا عم الشيخ اول قول استوى استوله ينزل للسماء ما بينزلش رحمه اللي بتنزل ياتي لفصل القضاء ما بيجيش ياتي امره اخ بلك ازاي ما منعك أن تسجد لما خلقته بيدي اوعى اليد دي تكسيب طب والأصابع تعمل في ايه يحمل الله السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والشدر والسرع على ذي الرسول يقول لليهودي على ذي قال دي حديث احاك لا تفيد اليقينة في أمر الاعتقال هناخد بكلام حدثنا وحدثنا والازاي في المحاضرة الجاية مهمة جدا نشوفوا البيجوري بيعمل ازاي في النصوص الازاي دي مع ان هو واخد تحدثني قلبي على الرب قال ده احسن من تحدثني فلان عن فلان وبعدين يقول لك ازاي يا لوستوا والرازي يقول لك ايه لو كان الله مختصا بالمكان لكان الجانب الذي في يمينه يلما على يساره فيكون مركبا منقسما فلا يكون واحدا في الحقيقه فيبطل قوله والله احد لان هو شايف مش النصوص دلت على إله ليس كمثل الشيء ولا نعرف كيف يتها لا ده فهم اننا نحن عرش استوى دلت على إنسان جالس على عرش وهو قعد يفصل فيه فالرجل اليمين غير الرجل الشمال ويبقى منقسم ويبقى كده لو قلنا ان ربنا عرش يبقى احنا كده أثبتنا الانقسام وأثبتنا ان ربنا سبحانه وتعالى ليس بأحد أبدا كلام ده كلام باطل وتاب عنه لكن اللي عايزين دقوله إن ابن الحسن الاشاعري ابن الحسن الاشاعري مات سلفيا المعتقد قال من عرفني فقد عرف الاسم كنت دول هانئ ومن لم يعرفني فانا فلان ابن فلان كنت اقول بخلق القران وان الله لا يرى في الاخره وان العباده يخلقونها افعالهم وها نتائج الاعتزال مقلع المتصد للرد على المعتزله مخرج لفضائحهم مع عشر الناس انما تغيبت عنكم هذه مده لاني نظرت فتكافات عندي الادله ولم يترجح عندي شيء على شيء فاستهديت الله فهداني الى اعتقاد ما اوضعت ما اودعته كتبي هذه وانخلعت ما من جميع ما كنت اعتقد كما انخلعت من كتبي هذه وبدا يذكر طريقه ايه اهل السنه والجماعه وفي كتاب الابانه عن اصول الديانه خير دليل كما تقدم في دور اصول العقيده لكن يكفي ان نقول هذه الكلمه التي قالها قال فعرفونا قولكم وقول انكرتم قول المعتزله والقدريه والجهميه والحروريه والراشده والمرجئه الفرق دي كلها عرفتوها دلوقتي نعم فعرفونا قولكم الذي بني تقولون وديانتكم التي بها تدينون قيل له قولنا الكلام ده كلامه بس لا شغله قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب الله ربنا وسنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما روى عن الساده الصحابه والتابعين وائمه الحديث ونحن بذلك معتصمون وبما كان يقول به ابو عبد الله احمد بن حنبل احمد بن محمد بن احمد نقض بن محمد نضر الله وجهه ورفع درجته واجزى لمثوبته قائلون ولما خالف قوله مخالفون لانه الامام الفاضل والرئيس الكامل الذي ابان الله به الحق ودفع به الضلال واوضح به المنهج وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزاغين وشك الشاكين فرحمه الله عليه من امام مقدم وجليل معظم وكبير الفهم ثم سرد عقيدته وقال بان الله على عرشه ومن قال استوى استولا فهو جهمي ايه رايكم هو ايه جهمي ناتي الى فرقه الماتريدي دلوقتي عرفنا خليكم معايا اخوانا لا يفوتكم فرق المعطل فرق المعطل بتبدا بايه ها بالجهميه ثم المعتزله ثم كلبيه ثم الاشعريه ثم الماتريديه الاول واحد يقول لي ايه تمن يا شيخ ابرز علماء الاشعريه ابرز علماء الاشعريه اللي هم يعني استسوا المذهب ولهم باع كبير فيه ابو المعالي الجويني امام الحرمين فخر الدين الرازي الشهر الثاني ابو حامد الغزالي وحط 1000 خط تحت ابو حامد الغزالي ليه لان ابو حامد الغزالي جمع بين الصوفيه والاشاعره وانتشرت كتبه في الامه الاسلاميه يعني كتب الرازي كتاب تفسير مفاتيح الغيب بتاع الرازي كتاب التفسير بتاعه صحيح كان منتشر في فتره فتره الما لكن ابو حامد الغزالي مزج التصوف بالكلام وانتشر كتابه يعلم الدين حتى اثر في عموم المسلمين وتأثر به اناس في العصر حاضر من ضمنهم كان الشيخ مؤسس جماعه الاخوان المسلمين حسن البنا ولما يجي الكلام عن الاخوان هيبان التفاصيل لان انت لما تدرس الكلام هيبان لك اتجاهات ليه ليه الناس دي بتعمل كده ليه تاثروا بهذا المذهب كل طائفه من الطوائف هيبان وضعها من خلال دراسه الفرق المتقدمه طيب دول اللي اسسوا المذهب اللي هو فلاسه نيجي للماتريديه الماتريديه فرقه من الفرق المعطلة المنتشر انتشارا واسعا حتى عصري بس الماتريديه انتشروا في بلاد الشرق في الهند باكستان في ماليزيا في كثير من البلدان في الشرق ومن ضمنها ايضا الدولة العثمانية يعني على حسب اتساع الدولة العثمانية كان الخليفة العثماني ما تريد صوف فعلى قدر انتشار الدولة العثمانية انتشار المذهب الماتريدين ما تريد دي اسم بلد منها واحد من علماء القرن الثالث الهجري محمد بن محمد بن محمود المعروف بابي منصور الماتريدي ده مات سنه 333 هجري ولد في ما توري بلد من بلدان سمرقند فيما وراء النهر تلقى علوم الفقه الحنفي وتلقى علم الكلام على احد كبار علماء ذلك العصر وهو نصر بن يحيى البلخي برضو كان أشعري وكان حنفي وساعة من قول حنفي يبقى معنى ذلك إنه هو بيمين لرأي من الإمام أبي حنيفة في الإيمان وإخراج العمل من الإيمان خلي بالكم المسألة دي آآ فحق كبار علماء ذلك العصر اللي هو تلقى منه العلوم اسمه نصر بن إيحى البلخي وكان برضو مجموعة من علماء في وقته كابي نصر العياب وابي بكر احمد الجوزجاني وابي سليمان الجوزجاني حتى اصبح من كبار علماء الاحناف اللي هو ابو منصور الماتريد وتتلمذ على يديه بعض المشاهير وكان له مناظرات ومجادلات عديده مع المعتزله لان طبعا المعتزله رقعه الدول الاسلاميه في ام الخلفاء العباسيه امتدت من الشرق للغرب فالمذهب الاعتزالي في بغداد هو المذهب الاعتزالي في سمرقند هو في الهند هو في المغرب العربي على حسب الخليفه بيبعت الكتاب للافاق زي ما بعت رساله بالقول بخلق القران فحصل طبعا رد فعل من العلماء اللي كانوا موجودين و يعني شد وجذب الى غير ذلك فكان من اثار ظهور المذهب الماتريدي بس ما كانش انتشر وقتها لكنه اتحد مع الاشاعره في محاربه المعتزله يعني رد على المعتزله بس الاشاعري رد بمذهب اهل السنه والجماعه في كتاب الليبان والاشعريه ردوا على مين على المعتزله بمذهبهم الخاص الو احنا مش تبع المعتزله لكن في الحقيقه هم نفس مذهب المعتزله الجهميه المعطله ولذلك هم ما يخافوش علينا ليه لان احنا بنقول ان المعتزله جهميه معطله والاشعريه جهميه معطله السر في ذلك ان المنهج واحد يقدمون العقل على النقل ويعطلون النصوص تحت مسمى التاويل او المجاز كما تعلمون عقيده ما تريديه قامت على استخدام البراهين والدلائل العقليه والكلاميه مرت بعده مراحل المرحله الاولى بعد ما مات الرجل اللي هو ابو منصور مين الماتريدي انتوا ما انتوش عارف الماتريديه تنسب لمين ها امال مين اللي بينسب ليها مصطفى ها وبرده ابو منصور الماتريدي جاءني على اعتبار ان هو قدم العقل على الايه على النقل طيب المرحله بتاعه التكوين بدات من سنه 333 هجريه لما فتحها ابو منصور الماتريدي لسنه 500 دي تلاميذ الماتريدي نفسه هم اللي نشروا المذهب ودفعوا عنه اول ظهر في اول حاجه ظهرت الفرقه في سمرقند وبدات تنشر الافكار من اشهر اصحاب هذه المرحله واحد اسمه ابو القاسم اسحاق بن محمد الحكيم السمرقندي وابو محمد عبد الكريم بن موسى بن عيسى البزدوي واحد مات سنه لوالين مثلا 342 والتاني مات سنه 390 بعد المرحله دي جت مرحله ثانيه اتطور فيها المذهب اهم الشخصيات اللي فيها واحد اسمه ابو اليوسف البزدوي مات سنه 493 واخد عنه برده جنب غيره من التلاميذ لكن اللي اشتهر في الفتره ديت ونشر مذهب الماتروديه واحد اسمه نجم الدين عمر ابن محمد النسفي صاحب كتاب العقائد النسفيه عارفينه ها ها اسم العقائد النسفيه نسبه الى بلدنا تلى ذلك المرحله اللي فيها التاليف بقى وممتزج باشياء كثيره في العقيده الماتريديه الكلاميه ودخلت من 500 ل 700 وممتزج بكثره التاليف وجمع الادله العقيده الماتريديه منها ابو المعين النسفي ده صاحب تفسير ونجم الدين عمر النسفي وكل ما هو نسفي جاي من ناحيته على العقيده الايه الماتريديه مرحله التوسع والانتشار ارتبطت بالدوله العثمانيه ودي من اهم مراحل الماتريديه وانتشارها في العالم فبلغت اود توسعها اقصى الاتساع لها والانتشار كان مع مناصره سلاطين الدوله العثمانيه فكان السلطان نفسه ما تريدي انتشرت شرق الارض وغربها وبلاد العرب والعجم والهند والترك وفرج والروم فصرت العقيده الماتريديه في البلاد وهي صنم للعقيده الاشعريه لان الفرق بينهم حاجه بسيطه هقوله لكم دلوقتي وهناك مدارس ما زالت تتبنى الدعوه للماتريدي في شبه القاره الهنديه بتتمثل في مدرسه اسمها مدرسه مدرسه ديوبان والمدرسه الندويه المدرسه الندويه تبع ابي الحسن الندوي عارفينه ابو الحسن الندوي ماتريدي على مذهب المعطله في الكلام ودي برضه من ضمن المفاجات اللي ممكن يفاجئ بها بعض الناس يعني هو راجل له مجال في التدريس شانه زي المشايخ اللي زي القرداوي وغيره من اخواننا المجايخ لهم باع كبير لكن هم تربوا اصلا ونشؤوا على عقيده هي الماتريديه ما يعرفوش غيرها عقيدتهم كده وما عندوش وقت عشان يفهم العقيده السلفيه ولا يدرس منها له دي لان درس العقيده السلفيه لازم يبقى طالب علم من البدايه وصابوا على شيخ يكون مشهور او دكتور وتقول له تعالى ادرس العقيده السلفيه فبتبقى فتنه تقول له العقيده دي غلط ولك تطلع مين احنا اهل السنه والجماعه واحنا اصحاب المدرسه العقليه والاعلام معاه والشريعه والحياه وبرامج ما لهاش اول ولا اخر فانت هتعمل لي ساعتها ايه؟ ساعته. هي فتنه ربنا يسلم منها من التزم بالحق فهنا تبنى هذه الدعوه اللي مدرسه الديوبند دي منتشره في الهند الديوبنديه والمدرسه الندويه اللي تبع الحلقه ابو الحسن الندوي برضه نفس الكلام هذه المدرسه مدرسه الماتريديه طيب وفي مدرسه كمان اسمها مدرسه البريوليه بس دي عملت مشكله مع الماتريديه ليه هؤلاء بوريه اتباع للسوفيه الغلاة وسوفيه الارزاق وبتوع الموالد وغير ذلك من المبالغات فظهرت عداوه شديده بين البريوليه وبين الديوبنديه اللي هي على العقيده اللي هي الماتريدي فاهمين النقطه دي كنا الديوبنديه والندويه بينهم وبين البريوليه عداوه السبب في ذلك ايه ابو الحسن الندوي وديه بندية صحيح اشعرية بس مش قبورية يعني زي علماء الجماعة الشرعية عندنا كده لاي الجماعة الشرعية سنة بيصلوا في جماعة وكده وكلموا عن السنة لكن عقيدتهم اشعرية انت خبلك ازاي انما البريولية لا هم ماتوا ريدية بس قبورية يعظمون القبور ويفعلون عندهم اشياء ما انزل الله بها من سلطانه وزهرت مدرسه جديده بقى اسمها مدرسه الكوثريه اللي فيها مين الشيخ محمد زاهد الكوثري عارفينه ده كان حرب على الشكل البالي عقدت عقيله ماترديه كلاميه ما سنه 1296 كان هو زركسي تركي الشيخ زاهد الكوثري واصوفي متعصب ايضا فكان يزهر الطعن في ائمة الاسلام وشيخ الاسلام تيمية وكانوا يكفرون من تيمية ومن قيم وجعلهم مجسمة ومشبهة واعتبروا كتب السلف زي كتاب التوحيد والابانة والعلو وغيرها كتبا وثنية وتجسيما وتشبيها ولذلك يقول لك ان تبع الشيخ محمد زهد الكوسري يبقى تعرف ان هو تبع عقدته ايه ما تريدية كوثرية كلامية جهمية معطلة تقدر كده استود وفينام حقهم بهذه الاوصاف نيجي بقى لاهم معتقدات الماتريديه والفرق بين الماتريديه وبين الاشاعره ركزوا معايا الله يبارك فيكم خلاص ما عادش الدقائق ديت البسيطه والخمس دقائق هم عندهم بيقسموا اصول الدين الى ما يستقل العقل باثباته وده بيقولك الالهيات الالهيات اثباتها بالعقل واحنا عندنا الالهيات اللي هو توحيد العلم والايه والخبر او توحيد المعرفه والاثبات او توحيد الربوبيه والاسماء والصفات او توحيد الوسيله او تصديق خبر الله وريح نفسك وريحنا كده برضه فتصديق خبر الله الربوبيه والاسماء والصفات وتنفيذ امر الله في العبادات هم بيقولوا لا الالهيات تسمد بالعقل باول ضربه تبع الجهميه بالظبط ان اثبات بالذات والصفات كلام نفس طريقه اللاهيميه في اثبات ان ربنا في العالم زي الروح في الجسد هو في كل مكان هم بيقولوا ان ربنا بقى في كل مكان طيب قالوا مفيش طريق للعقل بالنسبه للشرعيات والسمعيات قالوا دي دي الامور دي تيجي عن طريق الشرع قالوا التو... الالهيات اللي فيها التوحيد والصفات دي تسقط بالعقل والشرعيات والسمعيات قالوا الامور هذه لا هي هذه الامور لا يجزم العقل بامكان بامكانها ثبوتا ونفيا يبقى لازم ناخدها من السمعيات زي النبوات وعذاب القبر وامور الاخره وان كان في بعضهم قال النبوات برده والسمعيات ممكن اثباتها بالعقل مش محتاجين فعل الشرط طيب هم عملوا ايه انا بس عشان ركز لكم في في الفرق بين الماتريديه والاشاعره لان احنا طولنا قوي هما بيقسموا التوحيد لثلاث انواع واحد في ذاته لا قسمه لا واحد في الصفات لا شبيهه لا واحد في افعال لا شريك لا زين اشعريه بالظبط يبقى معنى كده هما بيتصور ان النصوص اللي وردت في حق الله وردت في حق بشر وان تقسيم التوحيد عندهم تسليس وعشان ينفوا التسليس اللي بيعتقدوه قالوا نقسم احنا التوحيد لثلاث ايه اقسام على مزاجنا احنا طيب دي واحدة زي الأشعرية دي هذا كمان الماتري دي بيقولوا إن أحاديث الأحد ما تنفعش خالص إنما الأشعرية بقولوا أحاديث الأحد ظنية لا يؤخذ بها فين في العقائد الماتري دي بقولوا لا يؤخذ بها لا في عقائد ولا في شرائع الاشاعره بيقولوا اخ لا يؤخذ بها في العقائد لكن يؤخذ بها فين في الشرائع فالماتريديه اصرح في البن لا لا عقائد ولا شرائع ما تنفعش خالص خلي بالكوا في الفروق الدقيقه دي نيجي بقى للاشاعره الاشاعره بيقولوا احنا بنثبت الذات والاسماء توقيفيه وسبع صفات كده الاشاء الماتريديا ده ده كلام الاشعريه الاشعريه لازم تكون صفه عدوب الفعل الحادث يدل على ايه قدره التخصيص يدل على الاراده والاتقان يدل على ايه العلم والثلاثه دول لابد ان تكون في حي والحيله بدا ان يكون ايه سميعا بصيرا متكلما كده سبع صفات دول لاشعريه فجم الماتريديا وزود واحده الا هما ثمانيه يعني الفرق بينهم في ايه في الصفه ايه الصفه اللي بينهم قالوا الصفه اللي هي الزياده يعني قالوا الصفه الزياده دي اسمها صفه التكوين صفه ايه التكوين فقالوا جميع الافعال المتعديه ترجع الى التكوين الا اشعري يقول لا جميع الافعال المتعديه ترجع للاراده فاي الفرق بين الاراده والتكوين على فكره انا قعدت فتره طويله عشان افهم الناس دي عايزه ايه فتاجه هما الاثنين في وادي واهل السنه في وادي ثاني بل انتوا اللي درسوا ممت القدر هيعرف الفرق بين الاثنين على طول مرات القدر كام اربعه بيقولوا ثلاثه قال لو كان ده خد تسبيه ولا كان خد الدحم كان سقطنا ثاني مرات القدر كام اربعه علم اللي هو علم التقدير ها كتابه وايه ومشيئه ها وخانبه. المرتبة التالثة ايه؟ المشيح طيب ايه الفرق بين المشيأة والإرادة الكونية؟ ما فيش فرق طيب ايه الفرق بين المشيأة والإرادة الإرادة الكونية والشرعية والمشيئة ايه كونية بس فما فيش فرق بين الإرادة الكونية والمشيئ فالإرادة الكونية الأشعارية طبعا من فرق واش من كونية شرعية هم يغنظوا الإرادة الى تبقى كونية على طول فالاراده الكونيه هي التي يفسر بها الاشعريه الصفه اللي موجوده عندهم ان عندهم من ضمن الصفات الاراده مش كده والتخصيص يدل على الاراده مش كده عند الاشعريه فالاراده عندهم دي صفه من الصفات الذاتيه عندهم فبيفسروا بيها كل الصفات الفعليه يقول لك مثلا ايه الغضب الغضب صفه فعليه يقول لك الغضب اراده الانتقام طب والمحبه ها والمحبه اراده الرضا يفسر اي صفه من صفات الافعال بايه بالاراده طب احنا فاهمين دلوقتي مراتب القدر علم وكتابه وايه ومشيئه اقوله اراده اراده كونيه واراده كونيه وايه وخلق الخلق دي المرتبه الرابعه اسمها مرتبه التكوين التصنيع التخليق اللي بتيجي عن ايه عن اراده وعن كتابه وعن علم معاهم الاشعري اه لان هم قالوا احنا لو رجعنا الصفات للاراده ووقفنا عند الاراده يبقى مفيش ولا مخلوق هيطلع صح ولا لا لان عشان يتخلق المخلوقات لازم يكون فيه وصف التكوين والتصنيع والخلق معقوله يا اخوان يعني دلوقتي اي مخلوق بيتخلق مش لازم الاول يمر بعلم التقدير قدره الله في علمي وبعدين كتبه في لوحه وشاء في توقيت معين ان يخلق فلما يجي وقت اللي هيخلق فيه بمشيئه سبحانه وتعالى يبدا ينفذ اللي كتبه من مواصفات في اللوح المحفوظ يكون ويمشوا مش كده اللي هي عمليه ايه ها الخلق والتكوين فقالوا لابد ان لا بد ان نثبت صفه الايه التكوين لان احنا لما يثبت نفس وهم على فكره اعقل من الاشاعره اعقل منين من, من لاشاع لان صفه التكوين معناه انشاء الايه الاشياء فانشاء الاشياء قالوا ترد الى صفه التكوين فابتدعوا وصف اسم وصف التكوين وضافوه للسبعه مع ان حكايه التكوين دي اصلا ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه انما امره ها اذا اراد شيئا الا ان يراد تعالى اشيئا اذا اراد شيئا ها فانما يقول له ايه كن فيكون فيكونه الحق سبحانه وتعالى طب واحد يقول لك ايه يعني دي من الصفه لله لا هي صفه ثابته من النقل اصلا مش محتاجينهم بس احنا بنقول ان الابتداع اللي عملوه ان هم جعلوا صفه التكوين بن مع مع سبع صفات هي هي كل ما ورد لله عز وجل وما يجوز اثباته في حقه فجعلوا مساله الخلق مردها للتكوين الرزق مردها لايه للتكوين العطاء والمنع مرده للتكوين الرضا والغضب مرده للتكوين المغفره للتكوين الود مرده للتكوين فهمتوا قصدنا المساله ديت هذا هو ما قالته الماتريديه قالوا جميع الافعال المتعديه اللي هي صفات الافعال صفات الافعال المتعلقه بمشيئه الله اسم بيسموها الصفات المتعديه ترجع الى التكوين اما ما عدا ذلك من الصفات اللي دل عليها الكتاب والسنه كالصفات الخبريه من صفات ذاتيه او صفات فعليه فقالوا دي لا تدخل في نطاق العقل وقاموا بتعطيلها قالوا احنا بس نسبه ال الثمان صفات دول والباقي زي ما البيبوري قال وكل نص اوهم التشبيه او يقوله او فوض ايه وروم تنزيل قالوا برده بسمه الكلام ان ما هيش كلام الله على الحقيقه ده كلام نفسي لا يسمع وانما يسمع ما هو عباره عنه وده برده قول مبتدع اصل احداثه من ابن كلاب في الكلابيه يبقى احنا بترتيب الفرق دلوقتي المعطلة فهمنا يا اخوانا بدايتها منين زانيهيه ومعتزله وبعدين وبعدين يبقى هنا جهميه معتزله اشع كلابيه اشعريه ماترديه كل دول من فرق الضلال المعطل احنا اضفنا المشبهه والمجسمه الى فرق المعطل زي ما قلت لكم في البدايه هو المفروض تكون كده ليه لان كل من فريقي التعطيل والتمثيل جمع بين التعطيل والتمثيل ولذلك المشبهه عطل الصفر الحقيقيه والمجسمه عطل الصفر الحقيقيه فاللي يقول لك ربنا سبحانه وتعالى زي اسمه هشام ابن سالم الجواليقي ده شيعي زيدي وابو داوود الجواري بفكرين واحنا بنتكلم عنه اختلفوا هل البلي قبر قدر من الاقدار قال ان الله هشام بن الحكم مثلا بيقول لك ان الله جسم محدود عريض عميق طويل طوله مثل عرضه وعرضه مثل عمقه نور ساطع له قدر من الاقدار كله طول وعرض وعمق لا يتجاوزه في مكان دون مكان كالسبيكه الصافيه هو لما اقول كده في وصف ربنا فين الوصف الحقيقي؟ تعب الوصف الحقيقي اللي ورد في الكتاب والسنه ما حدش عارف عنه حاجه بالكلام ده يبقى ده معطل ولا مشبه؟ مشبه معطل فال فالتشبيه ظاهر والتعطيل لازم والمعطلة تعطيل ظاهر والتشبيه ايه لازم قالوا المجسمه زي بقى بعض هشام وغيره ان كان يثبت الباري ملونا ويعبأ ان يكون ذا طعم ورائحه ومجس و قالوا طويل وعريض الا غير ذلك من هذا الكلام الباطل تعالى الله عن قوله ويعني بعضه بيقول لك ايه ان مساحته قد كده وممكن يبقى كم زراع بزراعه الى غير ذلك ان هم برضه بيتجسد قدامه ان بيجسد الخالق سبحانه وتعالى في صوره انسان أو, او او او هيئه معينه من البشر ويبدا يعني يفصل عليها الادله ولذلك المتنيه قال الممثل يعبد ايه؟ الله ها؟ الممثل يعبد سبحان والمعطل يعبد عدما عدم. نبيك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك